نتوجه الى البوابة دي 11 لدينا طائرة قادمة من كولومبيا هناك مسافرة قد تكون محط اهتمامنا انها في منتصف الثلاثينيات سنرى ما اذا كانت تهرب اي ممنوعات هل رأيت الصورة؟ سيدتي جواز السفر؟ اجل من اين انت قادمة؟ برانكيلة من هنا في إجازة حسنا شكرا لك شكرا لك ها هي قادمة هنا هنا إنها الهدف مرحبا جواز السفر هل انتظرت هنا قليلا سأتي على الفور إنها الهدف أوقف شخصا آخر كي لا يبدو أننا لم نوقف غيرها حسنا حين نعمل عند البوابة نفضل اختيار عدة ركاب من الرحلة ذاتها سأبحث في امتعاتك بسرعة حسنا لا مشكلة وهكذا لن يشعر المسافرون بانهم مهددون باي طريقة لانه جرى اختيارهم او استهدافهم كم حقيبة معك واحدة واحدة مسجلة واحدة مسجلة حسنا لن يستغرق الامر طويلا سننزل وننتظر حقيبتك ستتعرفين عليها وتأخذينها ونفتشها بسرعة حسنا علينا المرور بمحطتين فقط لا تغادر القطار صعود فقط الأبواب تغلق يرجى الوقوف بعيدا عن الأبواب أجل هل رأيت هذا؟ رأيت هذا؟ لا تخرج من القطار صعود فقط علينا التحقق من حذائها ومن نعله بشكل خاص أحذية كبيرة كهذه تستخدم عادة لإخفاء الممنوعات الابواب تغلق يرجى الوقوف بعيدا عن الابواب يبدو حذاؤها غريبا بعض الشيء يبدو ملتويا أجل. قدماها غير منتظمتين تميل الى جانبيهما انهم في الطريق لنرى على ما سنعثر نبحث عن ركاب ذوي مظهر غريب أو نشاطا غريب المعذرة سيدي كيف حالك؟ أهلا أتحمل جواز سفر؟ أجل من أين أتيت؟ أه... ليما ليما حسنا بربوسة على يسارك هناك رجل يرتدي سترة من الجين يتجول حول حزام نقل الأمتعة ويبدو مريبا سأكلمه الآن تحمل جواز سفرك؟ أجل نذكر المسافرين بضرورة التقيد بالتعليمات من أين أتيت اليوم؟ أنا قادم من نيجيريا نيجيريا؟ أجل ما لفت انتباهي هو أنه كان ينتظر وبمجرد أن أمسك حقيبته رأيناه يتجول حول حزام الأمتعاء ثم رأيته يتجول حول الأمتعة الضخمة كان هناك ينتظر وحسب وضعه مريب حسنا لماذا أتيت إلى أمريكا؟ أنا أمثل وزارتي في مؤتمر A.A.C.E. لعام 2019 في نيفادا وماذا لديك في حقائبك؟ مجرد ملابس فقط ملابس؟ لا شيء آخر لم يكن يتصرف مثل مسافر عادي ينظر حوله لمعرفة ما إذا كان أحد يراقبه يبحث عن طريقة أسرع تخرجه من هذا الوضع عليك أن تتبعني بسرعة حسنا حسنا سنفحص أمتعتك حسنا بربوسا مونتالفو أنا في الطريق أريد أن أعرف هدفه الحقيقي من القدوم إلى أمريكا أنا مستعجل اتفهمينني أفهم لكن عليك أن تفهم الآن أنني سأتابع ما بدأته وسألقي نظرة على أمتعتك قرأت رسالة من باتريك رصدت الجمارك أحد الأمتعة المشبوهة سنحاول الآن التعرف إلى صاحب الأمتعة أثناء خروجه من الطائرة مرحبا حددنا هذه الأنثى كمشتبه فيها هناك بعض الأمتعة التي يتحققون منها حسنا لا بأس لذا يستعد الجميع جواز السفر رجاء جوازات السفر أظهر جوازات السفر شكرا أوه. التالي لا، يلا الهول. تسافر نمان؟ أجل. صديقات أم عائلة؟ صديقات، صديقات. أجل. هذه هي هنا. إنها مسافرة مع فتاتين وخرائين. لكن... لذا سنتحدث الى الثلاث هل سننتظر حتى نهاية قبل ان نوقفهن؟ اجل اثناء خروجهن. كانت هناك امرأة اثارت فضولنا شكرا احد الاشياء التي لحظناها على الفور ان حذائها ذو نعل سميك وطريقة مشيها على جانب القدم ليست طبيعية لطالما كانت الأحذية ذات النعل السميك وسيلة لتهريب الممنوعات لذا أخذناها إلى الأسفل وسننتظر وصول أمتعاتها المسجلة ثم سنكمل المرحلة التالية من الفحص هذه هي؟ هذه هي ممتاز من هنا شكرا للطفك معي واثقة ان الناس يتوترون جدا عندما توقفهم الجمارك حتى انا اتوتر عندما اذهب الى بلد اجنبي وتوقفني الجمارك على الرغم من انني لا اخفي شيئا بعض هؤلاء الناس سبق لهم ان سافروا كثيرا ولا تزعجهم عمليات التفتيش ولا يظهرون اي توتر حتى اللحظة الحاسمة الى ان نعثر على شيء ما ونخرج المسحوق ابيض اللون لا تنقلين اكثر من عشرة الاف دولار اليس كذلك؟ اتمنى لا كم تحملين من المال؟ حوالي 200 دولار حسنا هل تحملين شيئا لأحد؟ آه، كتيبين فقط ماذا؟ ما اسمهما؟ كتيبين لشركة سوني. سوني آه فهمتك هذا كل شيء إنه مالي صديقي حسنا صرحت أن الكتب هي طلب من مهرب ممنوعات معروف لدينا مسجل فيديو؟ طلب منك كتيبا من أجل مسجل فيديو؟ أجل أظن أنه مكلف جدا هنا لا أدري لماذا أعني كنت لأبحث عنها في الانترنت فحسب لكن يحتاجها لسبب ما كتيب تعليمي لجهاز قديم لا أعلم لما قد يطلب شخص ما هذا هذا ليس منطقيا لم أرى جهاز فيديو منذ وقت طويل هذا قديم للغاية قديم جدا يقومون احيانا باخفاء الممنوعات في غلاف الكتاب لذا علينا تفحصه بالكامل سلبي ستأتي شرطيتان وتفششيانك بسرعة إن سال كل شيء على ما يرام ستنظين في طريقك كل شيء يبدو جيدا بعد أن استبعدت كل هذه الاحتمالات. بقي التحقق مما إذا كانت المسافرة تحمل شيئا على جسدها أغراضك فوق حزام فحص الأمتعة سأجري فحصا سريعا لامتعتك. <تصفيق> كم يوما ستقضي في أمريكا يا سيد خمسة أيام خمسة أيام أيوجد أي طعام في حقائبك فيها وجبات خفيفة فقط خفيفة أجل أخبرني عن هذه الوزارة وزارتي مسؤولة عن الصناعة النفطية الصناعة النفطية إذن أجل صحيح ما هي رتبة عملك؟ مهندس بترول خبير مهندس إذن؟ نعم بالطبع أجل هذه بطاقتك؟ هذه حسنا هذه بطاقة الوظيفية ارجع إلى الخلف من فضلك أجل انتهت صلاحيتها منذ العام الماضي واثق أن هذا الرجل لم يعد يعمل هناك متى اخر يوم عملت فيه؟ ذهبت الى العمل قبل يومين لديك هوية موظف غير متهية الصلاحية؟ لم يصدر لي واحدة لا يستغرق اصدارها ثلاثة اشهر سيدي اين يقام ذلك المؤتمر؟ في بحيرة تاهو الجنوبية بحيرة تاهو؟ اتصل وتأكد من الامر ساتصل اجلس من فضلك شكرا واحد، اثنان، ثلاثة، ثلاثمائة وخمسون، ثلاثمائة وتسعون، أربعمائة، أربعمائة وأربع. مرحبا، أنا الشرطية لارا، من شرطة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية أحاول التأكد من وجود حجز لشخص جاء للمشاركة في ورشة عمل لا يوجد حجز لهذا الرقم ألغيتم الحجز؟ شكرا لمساعدتك سيدي تتطلب ورشة العمل دفع المال قبل المشاركة فيها لا يوجد أي حجز بثنين يدل على أنه دفع رسوم ورشة العمل هناك أمر غير منطقي تنتهي صلاحية بطاقته الاتمانية هذا الشهر لديه 31 نيرا في بطاقته الاتمانية 21 ألفا وهي تساوي بين 50 يتطلب التسجيل 600 دولار لا يملكها كما المبلغ الذي دفعته لحضور ورشة العمل؟ لم أدفع لم تدفع؟ ليس بعد وفقا لورشة العمل التي اتصلت بها كان عليك فعليا الدفع قبل حضور ورشة العمل هذه لا حالما أصل إلى هناك أقول لك إن عليك أن تدفع مقدما لحضور ورشة العمل لا. نحن ندفع في مكان عقاد الورشة تقول إذن إن القائمين على الحدث كذبوا على شرطية فدرالية؟ هذا ما يحدث بالضبط هناك ثغرات في تلك القصة حاليا أنا لا أكذب نحن نسجل عندما نصل إلى هناك كل ما قلته لكما حتى الآن هو الحقيقة فقط يعقد مؤتمرك في فندق أجل لما لم تحجز بعد؟ لست الشخص الوحيد في وزارتي الذي جاء لحضور هذا المؤتمر لا يجيب عن أسئلتي سيقابلك رجال من الشرطة سيمنحونك الفرصة لتكون صادقا لتصحيح الأخطاء التي ارتكبتها بعدم قول الحقيقة لي وهم سيقررون السماح بدخولك من عدمه واضح؟ سأفترض حسن نوايا. تحدث أمور كهذه في الحياة لكن الناس علينا في منع دخول مجرمين أو من قد يأتي إلى هنا للعمل لكنه لا يتمتع بالوضع القانوني الصحيح الذي يخوله من الدخول من هنا أخرج يدك من جيبك اتفقنا؟ أثناء فحص الأمتعة كنت أراقب المسافرة ولم تستطع الوقوف بثبات شابكت قدميها ثم عادت إلى وضعها الطبيعي بعد عشر ثوان ومما رأيته في الماضي أنه عند وجود شيء في جانب الحذاء عندما تقف تتموضع قدمها بطريقة خاطئة وهذا يؤلم أثناء المشي حسنا الفحص الجسدي سلبي شكرا سنفحص الحذاء لنعرف ما إذا كانت هناك ممنوعات مخبأة داخلة عند فحصه ستعلق البقايا في هذه التجاويف هنا وعند سحبها سيكون لدينا ما يكفي لإجراء الاختبار إنه ثقيل سلبي سلبي أجل لا يوجد شيء هنا إنها مسافرة عادية ويمكنها المغادرة أقدر صبرك شكرا جزيلا لك الجميع هنا تعامل معي باحترافية تامة الأمتعة قادمة إنها على الحزام الناقل والكلاب تتفحصها الآن حسنا نراقب هؤلاء الفتيات في انتظار الحصول على حقائبهن عندئذ ستقوم هيئة الجمارك بتوقيفهن مبدئيا ها هي كيف حالك؟ جواز السفر؟ أجل يقوم بعض الأشخاص أحيانا بوضع أشياء في حقائب أشخاص آخرين سوف نلقي نظرة سريعة على أمتعتكم لذا سنتحدث إليهن بشكل منفصل وسنرى ما لديهن كيف كانت الرحلة؟ جيدة. جيدة كم قضيت في الخارج؟ خمسة أيام فقط؟ أجل أين مكثتنا هناك؟ مكثنا في سانتياغو أه. وسان فرانسيسكو دي ماكوري ما هذه كاسافة؟ أجل هل تريد قطعة؟ لا شكرا شكرا <تصفيق> أشعر بالحر لا بأس يمكنك يخلع السطرة هل تأكلين هذا؟ ما هذا؟ لا صابون؟ صابون حسنا <تصفيق> هل أبدو مجنونة بالنسبة إليك؟ لقد كانت لطيفة لم تأخذ التفتيش بشكل جدي يمكن أن يكون هذا علامة على التوتر أدبت صديقتاي منزعجتين لماذا منزعجتان؟ إنه ذنبكم أنهما منزعجتان هذا ذنبنا؟ أجل لماذا لا تسألينهما بعد أن ننتهي؟ ربما أحسنًا الفتاة التي كانت هناك بقايا في أمتعتها هادئة للغاية الآن متوترة وتتجنب التواصل بالأعين أهناك أي مساحيق تجميلا في هذا الجانب؟ لا حسنا لماذا تسأل؟ عندما نقلت إحدى قطع ثيابك رأيت عليها شيئا سأريك إياه إن تمكنت من العثور عليه مجددا ربما مزيل ربما العرق؟ مزيل عرق إنها ثياب متسخة لم أغسلها حسنا عندما سألتها قالت إنه ربما مزيل عرق لكن المسحوق كان متبلورا حسنا لنقم بالتفتيش الأمتعة لا تظهر وجود أي شيء ودعت أن المادة البيضاء بقايا مزيل عرق عالقة في ملابسها لم يكن هناك علبة مزيل عرق أو أي نوع من مستحضرات التجميل في حقيبتها لذا لا أميل إلى تصديقها حسنا سنتأكد من عدم وجود أي شيء على جسدك. التالي ثلاثتهن لا يحملن شيئا. الفحص الجسدي كان سلبيا وفحص الأمتعة سلبي ليس لدينا ما يفعل الآن لذا سنطلق سراحهن اليوم. يمكنكن إعادة أغراضكن. ألا أحصل على جائزة؟ خروجك من هنا هو جائزتك. إن فهمت ما أقصد. سأتحدث مع زملائي لينظروا في سجلات سفرهن لنرى ما يمكن معرفته من هذا. ربما يمكننا استهداف شيء ما في المستقبل. سأخذ إفادتك سنتحدث فقط عن غرضك من السفر والقدوم إلى هنا ماذا تفعل هنا؟ حسنا من فضلك ارفع يدك اليوم أتتعهد أو تؤكد أن كل ما ستدلي به الآن صحيح وكامل على حد علمك؟ نعم أتعهد حسنا أنزل يدك ما البلد الذي تحمل جنسيته؟ نيجيريا حسنا أنا مواطن نيجيري وما كان غرضك من السفر إلى الولايات المتحدة؟ جئت كي أحضر مؤتمراً. سيدي مسؤول الهجرة اتصلوا بالقائمين على هذا المؤتمر لا يعرفون الجهة التي تعمل لديها. أنت غير مسجل. سيتم تسجيلنا هناك. هذه هي الطريقة المتبعة. ليست هكذا. لا نصل إلى مكان المؤتمر. الأمر ثم ندفع. ليس كذلك. لما سيقول شخص من هذا المؤتمر لمسؤول الهجرة إن التسجيل قد انتهى. من الذي يكذب؟ انا لا اكذب لم يسبق لي ذلك لا يمكن ان اكذب حسنا تقول اذا ان هذه الرسالة التي قدمتها الى الجمارك صحيحة نعم. وتقول ان هذا الشخص ارتكب خطأ ارتكب خطأ نعم نعم نعم حسنا كيف حصلت على هذه الرسالة؟ <تصفيق> اتعرف ما افكر فيه؟ أظن أنك لا تعمل في هذه الشركة يا سيد بصراحة أنا آسف أنا لا أصدقك هذا ليس مضحكا لن نسمح بدخولك لأن هذه الرسالة التي تقدمها مزيفة وتأشيرتك التي قدمتها اليوم سيتم إلغاؤها العمل الذي نقوم به شاق لأن الأشخاص اليائسين لدخول الولايات المتحدة سيستمرون بالكذب عملنا بالأساس قائم على الإمساك بالكذبين ودفعهم لقول الحقيقة هذا هو عملنا حسنا أيها السيد نعلم أننا لا يمكننا السماح بدخوله وهناك رحلة ستغادر هذا المساء سيعود لوطنه الام سأعيدك الى الغرفة يا سيد هذا واحد من تلك السيناريوهات الشائعة التي يأتي فيها شخص ما إلى هنا ويقدم وثائق غير دقيقة لا تكون صحيحة تماما على امل خداع الشرطة ليتمكن من دخول البلاد والعمل فيها ظن انه سيأتي ويدخل البلاد ببساطة للأسف الامور ليست كذلك